اتحاف البرية بتحرير الشاطبية نغم الشيخ حسن خلف الحسين رحمه الله لك الحمد يا الله والشكر سر ماذا هديت إلى الإيمان منك تفضل وانزلت فرقانا وأرسلت أحمد عليه صلاة الله ما ذكره على وبعد فخذ من يحرر حذه على ما أتى من فيض شيخ مسلس. هو الحبرد التحقيق قدوات عصره محمد المتولع نات من, من تلا وفيه كثيرا قد أتيت الله بالإحسان أن يتقبلا حكم ما في الاستعادة إذا ما أردت الدهرة قراء فاستعذ وبالجهر عند الكل في الكل مسجلا بشرط اجتماع وابتداء دراسه ولا مخفيا أو في الصلاة ففصلا ووقف عليه ثم وصل بأربع لهم مذنبا أووجب ووه إلى حكم ما في البسمله وفيها خلاف جيده واضح الطلا وذو الخلف للبصر وشام تنقلا وبسمل بزهر إن تبسمل بغيرها وإن اسكت بعدما أنت بسملا وإن تاصلا فاسكت بها ثم صل وان بدأت بها بسمل بها وبما تلا فبسملك ثم إن كتب بها ففي غيرها اسكت صل ان تاصل وصلا وللكل قفصل في عليم براءة او اسكت وبين الناس والحمد بسملا حكم ما في الإدغام وهاء كناية والادغام بالسوسي خصا واظهرا مع السك أو أنغم ليلاء تأصلا لأحمد والبصر ويأتهي أتمما فقط عنه شام فدر هذا لتجملا حكم ما في المد والقصر ومنفاصلا أشبع لورش وحمزة كمت والشام مع عاصم تلا بأرباعة ثم الكسائي كذجعلا وعن عاصم خمس وذا فيه ماكلا ومنفاصلا فاقصر وثلث ووسطا لقالون والدور كموصول ولكن بلا قصر وعن صالح ومكلم تاصل وثلث ووسطه تفضلا مع القصر في المفصول صاح وثلثا ووسط لموصول على القصر تجملا وثلث على التثليف وامدد باربع على مثلها خمسا بخمس تسبلا وفي اتصال حيث ثلث فقصرا لمنفاصل وامدد ثَلَاثًا لتعدلا وَفِي أَرْبَعٍ قَصْرٌ أَتَى مَاعٍ أَوْبَعٍ وَفِي الْخَمْسِ خَمْسٌ فِي الْمَرَاتِبِ بِفَحْمِلَا وَغَنَّى زَيْنٌ مَعَ الْمَدِينِ سَهَلْتَ وَاقِفًا طَوِيلًا فَقَصْرًا دَاعٍ وَعَكْسًا كَنَا أُولَا عند ورشهم ولا مد ايضا حيث تنوين نبدلا وحرير في آلان ستات أوجه على وجه إبدال لدى وصله تلا فمدا وثلث ثانيا ثم وسطا به ويقصر ثم قصروه من جلا وفي اللام وثلث واقفا مطلقا وثلثا على التسهيل وصلا وفي صلا فإن رد كبت آمنتم وقصرتها فمدا وقصر مبدلا ثم سهلا وفي اللام قصر ثم عندا توسق فتلف مع الإبدال وقصر مسهلا وفي اللام وسق لا على القصر مبدلا وبالقصر فقرأ لا على المد اضر لا ومعمد قرأ مثل قصر وزد لمدك النام إن سهلت أو إن تطولا وإن تاقفا في اللام تثليفا اعتبر على كل وجه عنه في الذكر قد خلا سوى قصر لا من عند مد لأول وتوسيط امنتم فكن تأملا وإن تبتدئ منها وبعدا محقق على مدك الاولى قصر لا متفضلا وفي البادل قصر مده والس ومداهما أيضا فذي أربع على ووسط للاستفهام واللام وقصرا للام ووسط فيهما بادلا تلا ومع قصر الاستفهام لللام فقصرا وفي بادل تكليفه قد وكالمد تسهيل ولكن يزاد قصر كالآم والتوسيط في البادن عقلا وعادا ملولا فاقصرا هو ذنفا ووسط وامددل كل محفلا وعن كلهم للمد ما قبل ساكن وفي الوقف والإنغام ثلث لتجملا ونحو مآب ليس ينقوص في الوقوف عن بادن وروم كالوصل مصلا ومع فتح ذليا أوجه العارض اعتبر وإن قللت لا قصر يجتلى ومدى له عند الفواتيح مشبعا وإن عارض التحريك فقصر وطولا وفي عين للوجهان والطول فضل وللمكين كهاتين لذيني كذا جعلا وفي ذات لنأجر الثلاثات عندما توسي طنينا وامددا إن تطولا ومن مد شيئا واو سوآت قد قصر فلا مد فيها عند ورش فيحملا وللجازر سوءات فاقصر لواوه وتلث لهمز ثم وسطه ماكلا وقد قال استاذي كذاك منظرا فاسال ربي ان يمنا فيكملا حكم ما في الهمزتين من كلمه أهامنتم والنحو سهل لورشهم وابداله قد شذ فاجعله مهملا أنت فسهل مع أريت بوقفي ويمنع إبدالا سواكينه الولا وإن همز وصل بين لامين مسكن وغمزات الاستفهام فابدده مبدلا فللكل ذا أولى ولكن إذا طرى تحركه فالمد والقصر غاملا وآئمة سهل وابدل لنافع ومك وبصري ففي النشر عولا حكم ما في الهمزتين من كلمتين وأسقاط الأولى في اتفاقهما وقيل اخراهما هما بز وعيسى العلا، والأخرى ممد عند ورش وقنبل وقد قيل محض المد عنها تبدلا ومدى إذا كان السكون بعيدا وإن طار التحريك فقصر وطول ولا وجاء لئن أبدلته عند ورشهم بقصر ومد فيه قلوا بقبلة وإن حوف مد قبل همز مغير يجز قصره والمد ما زال أعدل إذا آثر الهمز المغير قد بقى وما حد فيه فالقصر كان مف وفي هؤلاء مدها مع قصر ما تلاه لهم نعمسقطا لا مسجلا حكم ما في الهمز المفرد وبارئكم فاهمز فقط عند صالح فقد عارض التسكين للخف فاقبلا حكم ما في النقل والسكت وحرك لورش كل ساكين ناخر سوى حرف مد واحذف الهم مسهلا ولا نقل في ميم الجميع لحمزة بل وقف حكم الوصل فيما تنقل وفي ألب نقل قف وسكت لساكت عليها وعند التاركين لهم قلا وتبدى بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا معا وفي نحو لا نبدأ بهمز مثلثا فإن تبتدئ باللام فالقصر عملا وفي ثالث مبدا بألأ بلا منه فقد صحح الوجهان في النشر للملا ونقلوا ردا عن نافع وكتابية بالاسكان عن ووش أصح تقبلا وادغم له هماليه عند نقله وأظهر بسكت مسكنا يا أخ العلا حكم ما في باب وقف حمزة وهشام ورئيا بإظهاره وإدغامه رووا كذلك رؤيا ثم تؤي فحصلا كما غاويا واللام والبا ونحوها من الهمزسين كاففا واو من قلا حكم ما في الإجرام الصغير وفي واجبت عند ابن ذكوان أظهرا وفي نحو في يوم عن الكل ثنقلا حكم ما في الإمال وحرفي رآل لسوس فافتح لساكن ورآيره كالهفز في وان آكلا وقبل السكون رآمل في صفا وما أتاك بباقي البيت عن شعابة ملا ولكنه قد صح من نشئره انفعه وما يلا السوسي يا عين من كلا وذراء ورش بين بينا وفي أراكم وذوات يا له الخلف جملا ودع عنه تقليلا بقصر كآمنوا سوى عاد الاولى وآل ما وقلل مع ع التوسط وافتحه وقلل بمد ورسل الله عنه فقللا فقطع سلطان ووجهان إن أتى بإيها سوى ذرى فيروى مقللا وفي الجار مع ذلياء فافتحهما معا وقل لهما أو قل بأرماعة على وعن بعض الوجهان في الجار فاعتبر على فتح ذليا ثم قللهما توسوا طنين ثم مع مده افتحا الجار قلل وحده ثم قللا لذي الياء دون الجار والأولين قل بموسى وجبارين كنوا تأملا يوارد واري في بخلفه وليس له الاضجاع في الحرز يجتلى وفي الناس عن دور فأرجع وصالح لمفتح ووزع صاحب الخلف حصلا وقبل سفون قثب ما في أصولهم كذلك مَا في الوصل نوين مثجلا حكم ما في الراءات وتفخيم ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمار أرحلا وفي باب ذكرا فخمنا مثلثا لهمز ورقق قاصرا ومطولا وفي إشار عنه يرقق كلهم ورققهما في الوقف ايضا لتعدل حكم ما في اللامات وفي قال خلف مع في صاله ومثل زين الصالح حق والمثقام فضلا وحكم ذوات الياء منها كذا ففخ بفتح ثم رقق مقللا وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققهما حتى يروقوا مرتما وعن صالح بعد الممالي ففخما ورقق فهذا حكمه متبذلا حكم ما في الوقف على مرسوم الخط وما لي وأيا أو بما فيهما فقف لكل على التحقيق في, في وقف الارتلا وقف ويك أنه ويك أنهى برسمه لكل وباليارد وبالكاف حللا حكم ما في ياءات الإضافة وعندي تحت النمل سك لاحمد وعن قنبل فافتح على ما تاثر وسك عبادي في الندائح من شفا واوال تنزيل بحذف عن الملا حكم ما في اتي الزوائد وَكِيدُونِ فِي الْأَعْرَافِ عِنْدَاهِ شَامِهِمْ بِإِثْبَاتِهِ فَقْرَأْهُ وَقْفًا وَمَوْصِلًا لِعِيثَ التَّلَاكِ وَالتَّنَادِحِ أَذِفًا هُمَا وَتَمَّتْ أُصُولُ الْقَوْمِ دُرًّا مُفَصَّلًا حُكْمُ مَا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وقيلا بماض حيث جاء شمه فيخرج قيلا قيله فتاملا بعمه لاستك لصيغا به حلا وتعدون عيسى مع يهديك نجعلها وفي يقصمون قرأ كذلك عنده ففي كل الوجعين تيسير نعملا حكم ما في سورة آل عمران اذا جامع مع ميم ومنفصل مع الفتح والاسكان فالقصر ابطلا ومع وصل ميم الجمع والفتح فقصرا ومهما تسكن مد وقصر مقللا ومداب وصل حيث كنت مقللا فقمس القانون من الحرج تجتلا وفي الميتة التخفيف عن واير نافع بياسين والباقي عن السبعات الملا ولا ألف فيها أن تزكجنا وسهل أقا حمل كم مبدل جلا وفي هائه التنبيه كم ثابت هدا وإغذاله من همزة زان جملا ويحتامل الوجهين عن غير ما مضى وهذا والمرضي المرضي فعلا لتعملا وكنتم تمنون الذي مع تفكهون عن أحمد خفف من الحرز تعديلا حكم ما في سورة الأنعام وعند ذن ذكوان فصل كسرها اقتده وما قصره للحرز يروى فيحملا حكم ما في سورة الأعراض وفي بسطه بالصادلة غير فقرأ من الحرز أعني لابن ذكوان فاقلا وفي الرشد حرك وافتح الضم شرشلا وآخير كهف عند بصر كذا جعل حكم ما في سورة يونس مع المد قطع السحر حكم وخذ له بتسهيله أيضا كآلان مثلا وتتابع للنون خفامدا وقل سكون وفتح ثم تشديد النهلا حكم ما في سورة يوسف وإشمام تأمنا لكل ورومه وقد قيل بالإدغام محضا ووغلا وبشرايا فافتح ثم أرجع فقلل الوجوه على الترتيب عدا فتلعلا حكم ما في سورة الرعد وللشام أخبر ما تكرار أولا سوى النازعات النمل مع واقعة حكم ما في سورة الأحزاب وبالروم كل الله سهل أومدلا يا ساكن وقفا لمن فيه سهلا وقالون حال الوصفين للنبي مع بيوت النبي يا أشداد مبدلا حكم ما في سورة الحشر يكونا فأنف عنه شام بخلفه وفي دولة رفع على ذين نقنا حكم ما في سورة الغاشية ولا صاد عن خلاب في ذي مصيقر مع الجمع عند السكت يقراء فانقلا حكم ما في سورة العلم وعن قنبل فقصوا الرآه ومده فقد صحح الوجهان عنه وأعملا حكم ما في التكبير وبعض له من آخر الليل والصلاة رادا به بدأ الضحام تأولا وقد تم إتحاف البريهات مرشدا فأحمد رب العرش ختما وأولا وصلي على المبعوث بالنور والهدى وآل وصحب يا الهي ومن تلاه